فَكَانَ عاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيهَا فَكَانَ عاقِبَتُهُمَا أَنَّهُمَا فِي النَّارِ خَالِدَيْنِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ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 اموها خذيون بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم لا يستوي, لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفاسد لو أن زَلناذ القُرآنا على جَبللََأَيتَهُ خش متَفَد منِن خشة اللالَأَزلذ الق جبل الأ أيتب خش مف من خَشةلا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 سبحان الله عما يشركون سبحان الله يشركون هو الله الخالق البارئ المصور هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنى له الاسماء يصَِّبح له ما في السماواتِ والْأَورض يِّبح له ما في السماواتِ والأو وهو الزيز الحقيم وَوهو الزيد الحقيم